كتاب ثم قامنا ثانية خلنات الجديد على على أي المطلوبة اللي مع الكتاب يفتح في أول صفحة خمسة التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره يذكر المؤلف فيقول القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيد التقدم العلمي إلا رشوخا في الإعجاز. مفاد هذه الجزئية أن لكل نبي معجزة بل معجزات، وما من نبي إلا وأنزل الله تبارك وتعالى عليه. ما يؤيد نبوات، وتأيل النبوات معجزات، تأيل النبوات معجزات لأن المعجزة في تعريفها أمر خارق للعادة يؤيد الله تعالى بها نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل، الأمر الخارق للعادة يعني عادة الناس أن يروا القمر في السماء. لكن إذا ما كان الأمر خارقا أن يروا القمر على الأرض يبقى هذا أمر خارق ليه؟ للعادة العادة أن نره في السماء لكن ما يخرق العادة أن نره على الأرض لأن هذا عادة لم يكن ومن ثم لما خرق الله تعالى هذا الأمر أو هذه العادة فرأى أهل مكة الجبل بين شقي القمر كان هذا معجزة للنبي عليه السلام والسلام تأييدا لنبوته ودعما لرسالته صلى الله عليه وآله وسلم ابقى لا تعريف المعجز هنا يقول المؤلف القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة يعني المعجزة الباقية لأن كل نبي للأنبياء اندثرت معجزته بموته يعني موسى عليه السلام معجزته العصر واليد وانفلاق البحر الى اخره البحر هو البحر من يوم ان توفي موسى عليه السلام لم نعهد احدا يمشي على وجه الماء وان مشى على وجه الماء لا يمشي خلفه احد قد يكون هناك سحر باقي والساحر يجي على وجه الماء يحمله الشيطان، لكن ما ما, ما عهدنا سيارة تمشي على وجه الماء ك ك ك ك أرض معبدة، ولا عهدنا جيشا كمان يمشي كما مشى موسى وقوم. يبقى إذن بموت موسى انذرت معجزته، لكن باقية في القرآن ذكرها باقية في القرآن ذكرها والإيمان بها من واجبات الإسلام ومن أصل إيه من أصل الإيمان. طيب. انقلاب العصا إلى ثعبان كبير يبتلع جميع صيص صحر كذلك بموته صلى الله عليه وسلم ضاعت هذه المعجزة وكذلك عيسى عليه السلام برأي الأكمة يجعل يده على وجه الأعمى المولود أعمى فيبصر بإذن الله تعالى وصناعة الطيور والنفخ فيها هذا أمر دفع لم يبقى إلا القرآن وسيبقى حتى يلت الله الأرض ومن عليها بل ولا ينقطع القرآن سيبقى حتى في الجنة كما في الحديث يقال بخالق القرآن اقرأ وارتق فإن مقامك عند آخر آية تقرأها يبقى القرآن باقي باقي لماذا؟ لأن نبوة الله ليس من بعدها نبوة ورسالته ليس من بعدها رسالة فهي باقية ببقاء الرسالة ببقاء الرسالة قال لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجاز يعني لا نريد أن نربط بين التقدم العلمي وبين القرآن القرآن كريم حاكم وليس محكوما عليه لا يحكم عليه التقدم العلمي ولا التخلف العلم لأن التقدم العلمي عبر عن نظريات وحقائق نظريات وحقائق النظرية تبقى نظرية حتى توافق ما في القرآن فتصبح حقيقة فتصبح حقيقة دارون لما خرج على الناس بنظرية الإنسان تسمى النشوء الارتقاء وقال الإنسان أصبح قرد ثم تطورت مراحله حتى أصبح إنسانه هذه نظرية جاء بها التقدم العلم لكن لم عرضناه القرآن وجدنا القرآن وجدناه مخالف لمن القرآن ربنا بين في القرآن ولقد خلقنا إنسانا من سورة من طين ثم يعلو نصفا في خايم مكين ثم هذا النصف إلى آخره مراحل التكوين إذا نادرن بنظريات خالف ما عندنا من من معتقد طيب هذا كلام دارون عند بقية المسلمين اسمه تقدم علمي ولا اسمه أخذوا علمي علم علمي علم لذلك ما كان ينبغي أن يربط القرآن بالتقدم العلمي لأنه يقول حاكم وليس محكوم عليه قال لا التقدم العلمي إلا رسوخة يعني إن أراد التقدم العلمي بحقيقته لا بنظرياته بحقيقته لا بنظرياته لأن الحقيقة العلمية لا يقال لا حقيقة إلا إذا وافقت ما في القرآن يعني لما كان عندنا بحار إسكلينافيون أسكندنا في اليد تعني إيه كده هناك كده فوق كده ها فوق كده في المكان اللي هو الثالجي ده شمال القطب الشمالي فوق أتوا إلى, إلى مصر في رحلة استكشافية ممكن تقول استشراقية ممكن تقول لأن الغرب إذا خدم بلادك لا تعرف وجهته قد يأتي ليدرس ويأتي ليستطمع ويأتي ليستكشف لكن في النهاية أتوا لما جاءوا وتكلموا في في البحث العلمي قالوا إن البحر تحته نار وظنوا أنهم جاءوا بجديد ظنوا أنهم جاءوا بجديد ففي المعني في ال الملاقات مع العلماء المسلمين قالوا لا كلام دم ليس جديد عندنا في كتاب ربنا عندنا في كتاب ربنا أن وإذا البحار سجرت وعندنا في القرآن أن داخل البحار أمواجا أقوى مما يعني البحار من أمواجه ثم قرأوا عليهم الآية اللي في سورة النور أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موت من فوقه موض من فوقه مود من فوقه فلما علموا أن هذا في القرآن خروا لله ساجدين وآمنوا برب العالمين يبقى القرآن حاكم وليس محكوما عليه لكن إذا ما وافق العلماء الغربيون بما توصلوا إليه إذا ما وافق ما عندنا من من من قرآن وسنة ثابتة يبغى نقول آيب يعني القرآن ما يزيد شيء شيء هو راسخ راسخ كلمة يزيد رسوخ معناه تحرك في القلوب هو تحرر في الضعاف لكن من يعتقده كلام الله سبحانه وتعالى ومن يعتقد إعجازه هو عنده يعني في في رسوخ إنت في رسوخ تام لم يتحرك عندنا ولم نتشكك فيه لحظة طيب قال القرون الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها تقدم العلم إلا رسوخا في الإعجاز كفى أن الله قال سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف ربك أنه على كل شيء شهيد؟ والكل يعني كلمة رحلة استكشافية أو استطلاعية أو تسقيفية موجودة لعل المجمع مجمع العمون البريطاني لما كانوا أرسلوا وافدا أو أوفدوا منهم موفدا إلى بلادنا وخاصة إلى بلاد الحجاز إلى بلاد الحجاز إلى إيه؟ أرض الحجاز وذا في في في في رحلة استشرقيا ماشي بأن أي غرب ينزل بدال الشرق للدراسة يقال له مستشرق وخاصة إذا ما إذا ما دخل من الناحية الدينية من الناحية الدينية وكثيرا ما يحدث يمكن تقريبا من أسبوعين قريب من أو نحو ذلك خرجت امرأة على الفضائيات ودعت أنها أسلمت وخرجت للناس بخمار لا بنقاب ثم مع مع المحاور أو مع مقدم البرنامج قالت له أنا تحجبت لما أسلمت لكن المسيح بيّننا أن الخلاص عنده هو ثم خلعت حجابها على الشاشة مستشرقة خذعنا بإسلامية أسلمت كما دعت هي ودرست إسلامنا بنصوصه ثم خالت لتفتن العوام ولتفتن ضعاف النفوس والقلوب رأيت على التلفزيون وتوهأ أنا أخلع الحجاب لأن المسيح والمخلص يعني من هذا كثير من هذا كثير فيأتي الوافد إلى بلادنا لا لا نعلم نيته ولا وجهته الخلاصة وصل أحدهم إلى أنض الحجاز وأعلن إسلامه حتى يتمكن من دخول مكة المكرمة ودخل مكة بجواز مسلم وما دخل إلا لمهمة رسمية مهمة رسمية أراد كان قد علم من خلال دراسته للإسلام أمرا فأراد أن يتحقق منه قرأ في في الإسلام أن الحجر الأسود من الجنة فلما أعلن إسلامه واتى في مهمة رسمية من بريطانيا إسلامه في داخل مكة وطاف حول الكعبة ولما انضم إلى الحجر بكده بآلة معه كده وأخذ قطعة من الحجر ثم ذهب وعكف عليها ليخضعها إلى التجارب العلمية للتجارب التجارب العلمية حتى يقف هل هو من الأرض؟ أو ليس من الأرض فما هداه علمه إلا أنها ليست من تربة الأرض أبلا ولا القمر من القمر فعلم أنها ليست من جنس الأرض أبدا فلما أنهى مهمته وذهب إلى مجلس العمور بريطاني وهو في المجلس جبت إنه إيه بحثك، فأعلن بحثه وأعلن إسلامه في المجلس وأما الإسلام في المجلس وزيع هذا الأمر بل هو يمكن لليوم اليوم في تيوب في تيوب موجود في العين العين. هؤلاء تون بلادنا يستكشفون ويستشرفون ويتعلموا الدين. من تعلمه بتجرد أسلم ومن تعلمه بالحياز عاد إلى إيه؟ إلى حيث كان مثل جارودي جرود اللي كان عملوا شوره في مصر كده و. وأعطوا جوائز لا حصر لها من أزهر الأقاف من الأزهر هو في آخر حلوة أسرع المكان يبقى إذن خلاصة القرآن عندنا راسخ وكلمة لا يزيده إلا رسوخاً لقباله من قبير زيادة الإمام الإمام يزيد وينقص قال أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديه إلى الصلاة المشتقيل يعني عايز يعرفني القرآن ليس من قول البشر إنما هو كلام الرحمن جل ذكره وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم لكن ما أنزله مباشرة لما أنزله بواسطة ومن ثم في تعريف القرآن القرآن هو اللفظ العربي اللفظ العربي المنزل من عند رب العالمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبرائيل عليه السلام واللفظ العربي هذا متعبد بتلاوته متحدى بأقصر سورة منه يبدأ ببسملة الحمد وينتهي بقول أعود رب الناس ولا بد في لا ما نسب وشرحناش إحنا نسب نتكلم بكله ده كله في, في في في التعريف لسه ما دخلناش في الكتاب لما في الكتاب أول شيء ألقوا إن هنعرفه لأن أنا أريد أن أ عن ألف نظرك إلى شيء لازم تزجر في تعليم القرآن إنه مية وأربعة عشر سور يعني لما تبقى في في ممكن ربنا يسر لك الأمر في تعاقد تروح يسألك عن القرآن تقول له اللفظ العربي المنزل من السماء على قلبنا صلى الله عليه وسلم بوضع القرآن بوضع اللوحي جبريل متعبد بتلاوته يبدأ من الفاتحة وينتهي بالناس وعدده كما ندل الله به مية واربعطاشر سورة ليس من بينها سورة الولايح ولا علي ولا فاطنة حتى تفصل له المسألة أنتبعنا عن الشيعة لأن الشيعة يتخذون فضل يا حبيب يتخذون القرآن مش مئة واربعتاشر صور يعتقدون أكثر من هذا الولاية الولاية ولا علي ولا فاطمة لأن الشيعة يدرجون وسط الصور صورة علي وفاطمة والولاية ومن ثم هم عندهم التقي أو التقيه كما تسميها شعر يعني تسميها أم... مع السنة لا والله ما عنده غير مصحف ومع أنفسهم عندهم مصحف فيه ضعف ما عندنا فيه ضعف ما عندنا من آيات ومن ثم هم يتهمنا السنة بأنهم حرفوا القرآن وأيه وحذف منه ما يخص عليا رضي الله عنه ضب الفض قال أنزله على نبيه فظلم ليأخذ الناس من الضمه إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم فكان صلوات الله وسلامه عليه يبلغه لصحابته وهم عرب خلص هذه الجزئية فيها معنى كبير وهم عرب خلص يعني من نزل فيهم القرآن عرب ومن ثم نزل بلسانهم نزل بلسانهم ما فيه عجب لو نزل على العجب كان يبى نزل بلسان عجل لكن نزل على العرب شوف الرواية وهم عرب خلص عرب خلص فمسلم رح فيه وفيه رح بلاد وأين ذهب صهيب أليس من, من الصحابة من الصحاب لكن لما أتوا ليسلموا تعلموا العربي ثم نطقوا كلمة التوحيد بلفظها العربي وده شرط عندنا في الإسلام إن لما يدخل مريد الإسلام يدخل ليتعلم كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله رسول الله بالعربية ثم ينطق باي يدخل الإسلام يبقى إذا هم لما تعلموا العربية وأسلموا صاروا عربا أم بقوا على حبشيتهم وفارسيتهم ورمييتهم صاروا عربا لما تعلموا العربية صاروا عربا لما تعلموا إيه العربية قال فيفهمونه بسليقتهم السليقة الأمر الطبيعي السليقة الأمر له الطبيعي يعني بطبيعتهم ما كان هناك تكلف في التعلم قولوا كلان دا شاعر بالسليقة طبيعته كذلك إن شاف شيء صوروا كده وشاعره كت. بالسليقة كلان دا سليقته كذلك يعني طبيعته كذا. فيفهمونه بسليقتهم وإذا التبس عليهم في آية من الآيات فهما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه يعني معناها مرجعيتهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم ذكر وقال روى الشيخان وغيرهما عدد ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية ويقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الناس المشق حس حس يحس ولا شيء يرى حس يحس حس يحس الإحساس الداخلي أحس برهق لما جابك على الطريق وانت ماشي معك وحد تاني أو والله, والله ما نسيتك وما عينش حد فيكم لما بتروح البيت يبقى حالك عامل زي تشعر بأي شيء قالك طب هو بقى ان اوردي بيقول لي بيقول لي مين ليه ولا ليه ليه ولا ليه طب هو بيقول لي انا طب قول لي عملت فيه ايه انا مش قبل كده ان ده كله شغل للعقل شغل عقل درهق والرهق ده, ده مشقه لكن لو قال له يا ابو مريم انت ان شاء الله ما نسيبك وعين واحد خلاص هو يوم ما فكر في الكلام اقول له يمكن يا ابو مريم يعني الخطة بطاعتهم ما سجلهاش منزلهاش هم حرورين مع بعضهم هم حرورين مع بعضيهم أما يبقى خلاص إذا أخرتهم الراحة يبقى المشأل قضيت شيء يحس في الشعور طيب شق ذلك على الناس كمس الناس دي لما تأتي في القرآن بيبقى لها لها مرادات لها مرادات تأتي الناس ممكن يؤدي بالكفار يرد بها الكفار معه زي وتأتي الناس يرد بها عمو الناس وتأتي الناس ويرد بها من أمن ما هو القرآن العنوم القرآن معناها أن كل كلمة ينبغي أن تفهمها على وجهها حتى يعني تتسع عندك الدائرة ويتسع منك الأفق وإلا بقت لو لم تعلم معاني الكلمات لا تقوى على مجابهة الناس العلماني اللي اليوم يرهقك وشق عليك الناسك متعاجد معاه يجيب لك كلمة ويقول لك أيها هو دايلا هو دايلا هو طيب فجوة الكلمة تجيب الكلمة تبحث عنها في القموش تدوخ ما جلستش أمام من يعلمك الكلمة لذلك في استمرار كل كلمة في القرآن ينبغي أنت عرفها والدرس أو المعهد اسمه معهد إعدادات مش معاه شهادات أعرف معناها على معناه معناه إيه معهد إعدادات يعني أنا ما جيت إلا تهيئ تهيا لتكون داعية تهيئة الداعية أحد مش عطشى هذا ينجح وياخذ مية من مية وخلاص تو خدنا إيه ما هي مشاهد ليس من الرأي وظيفة لكن لما يبقى عندك ساعة وفق وعندك مخزون كبير من كلمات في القرآن وعرف معناها كنت بعرفين الكلمة دي معناها هنا ايه والكلمة دي معناها هنا ايه والكلمة دي معناها هنا ايه إلى آخره يعني مثال بسيط الطعام عند الفقهاء والطعام كل ما يؤكل كل ما يؤكل أو يتخذ منه الخوت اسمه طعام طيب شوفوا القرآن كده القرآن قل لا أجل فيما أوحي إلي محرم على على طاعم يطعم طيب عندي في القرآن ثاني إيش هو إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه ومن لم يطعمه هو النفي تكل يا رأيك ايوه شوف دخلنا في مرحله هو يبقى ليس كل, ليس كل كلمة طعام في القرآن معناها الأكل ممكن يبقى معناها الأكل في آية ومعناها الذوق في آية فهمت تاتيبه زي هناك طعام وهنا هنا طعامه يبقى هناك الطعام ما يؤكل وما يشرب ويطعمه يعني يزد يفهمت تاتيبه زي نذاك القرآنه عندي كلمة فشق ذلك على الناس يا ترى الناس دولي اللي كفروا ولا اللي امنوا ولا المجموع لا هو بدأ شك الناس يعني ايه مصحاب يعني ايه مصحاب هو الكافر لما القلو يقرأ عليه يتأثر به في نفسه لكن هو يهمه ايه هو مش مخلف به فشق ذلك على الناس يعني الصحاب مصحاب ايه اللي شق عليهم كلمة ظلم ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم ولمن من فينه مبزلمش فيكو حد مش بزلم سواء مين فينا إيش لازم؟ أقول تقصير في في حالي ظلم، مخفف الثياب والأصل ألبس في الشتاء تجيء ظلم، ما حد الناس فهموا إنه ظلم ده اللي هو التعدي على حق الغير، والتعدي على حق النفس، والتفريط. لما أقول من فينا إيش لازم؟ كده الحكاية خربانة، كده بنعدها ما فيش حد في الجنة. شق ذلك على الصحابة النوار بعلوم القرآن علمهم قال لهم ليس الظلم ما تعنون إنما هذا الظلم هو الموجود في قول الله تعالى وإذ قالوا قولوا ابنه ويعظوه يا بني لا تشرك بالله إن الشركة ظلم العظيم يعني معناها الجنة ليس فيها مكان لمشرك ليس فيها مكان إيه؟ لمشرك ومن ب بهذا الترتيب ارتفعت المشقة يبقى المشقة تزول بايه من بالفهم تزول المشقة بالفهم نفهم مع الآية المشقة زالت المشقة زالت ومن ثم معلوم القرآن كعلم علم يذهب المشقة يعين على فهم القرآن وهو كذلك مزهب للمشقه والحرج قال فشق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله واينا لا يضم نفسه قال انهم سيدنا ذات عنون الم تسمعوا ما قال عبد الصالح عبد الصالح اسمه ايه صحيح. لقمان اكان نبيا راج طيب يبقى هو خلاف طب هو لقمان ده من اي مكان يا رايح عليه انت بتبعت نفسك ليه؟ من النوبة من النوبة من النوبة مصري مصري يا راجل نقمان ده مصري من النوبة ان الشركة هو المعظيم يعني انما هو الشركة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لهم بعض الآيات وذكر من ضمن التفسير ما اخرجه مسلم وغيره من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ثم قال الا ان القوة الرمي نعم الرمي فتعالى معين كده بالهدوء كده واعدوا لهم ما استطعت من قوة هو فسر ناصر قال الا ان ايه الرمي طيب اليوم في رمي في ورا فيش يالله كده يعني استعين بصديق ها في رمي اسمه ايه اسمه ايه على ايه على اخت اعليتي اسمه ايه اسمه رمي رمي بحجر تمشي معا زي رمي بايه بسلاء وكل رمي لكن تعالى معايا كده ممكن برضو واحد اللي هم العلمانيين يغطسني وغطسك قولنا بتاعي عم الشيخ هو القرآن قال ومن رباط الخير فرهبون بيه عدو الله وعدوه قولنا عم الشيخ القرآن لا يصبح للزمن ده ليه عمي ونقومه هو قولنا ربط الخير يبقى النهاردة فيه عصر بربابات وعصر الزر والاشعاع ومش النووي اهو لا بتف... ممكن انت تغطسه لما يبقى عندك علم القرآن عارف يعني ايه علم القرآن تقدر انت تغطسه هو واللي ورا منه عندنا في القرآن لما نقرأ ان في علم القرآن سن... سنقرأ في الاحكام بتاعته عندنا نسخ وعندنا نسخ ما ننسخ من آية او ننسها النسخ حكم وعلم من علوم القرآن والنسق علم من علوم القرآن النسق معناها رفع حكم شرعي بحكم آخر يزيد أو يخف يعني استبدال حكم شرعي بحكم آخر يزيد عليه أو يقل عنه أما الناس معناها رفع الحكم إلى حين آخر مش رفع واستبدال ليس رفع واستبدال النسخ رفع واستبدال لكن النسخ رفع مع بقاء الحكم الى حين اخر حتى يأتي الحين الذي يليق به يعني ممكن في اخر الزمان كما في حريص الاسلام الذي وعدنا به حتى تصبح خلافة راشد تمام ممكن في الايام دية مراحل التطور دي ترجع لورا تاني هو الشهر بيبدا بايه بيبدا الشهر بايه خليك صاحي بيبدا الشهر بايه انت يا من ايمن عصايه الشهر بيبدا بالهلال بيبدا بالهلال وينتهي بايه لا بالمحاق يا راجل ما بيبدا هلال وينتهي محاق ما هو اخر هلال في اخر الشهر ده اسمه اسمه محاق اول نص اسمه هلال وبعدين يبدأ حتى يصبح بدرا، تمام؟ يعني يبدأ هلال، هلال وبعدين هم حرف أحدث أول وحدة بتانية وبعدين بد، وبعدها يرجع، واحدة بتانية، واحدة بأول نحاق. الدنيا لما بدأت ستنتهي كما بدأت، ستنتهي كما بدأت. طيب حتى بدأت تصل إلى النج، ثم تبدأ في خفوت, خفوت خفوت خفوت خفوت حتى تقوم الساعة، حتى تقوم الساعة. يبقى لذلك بنقول ليحنا باستمرار هون الناس معناها الحكم باقي لكن قد لا يليق بعصم العثور لكن نظرا لعدم النياقة نحزفه لا يبقى حكما في القرآن متعبدا بتلاوته ويبقى حكما حتى يأتي حين يليق به ممكن في يوم الأيام ما يصلحش في الجهاد غير الايه؟ غير الخير يبقى احنا عندنا القرآن ساري المفعول لكن عقول لا تكاد تفهم كل شيء اللي قاعد ورا بيتكلم ليه عايز الكرسي تعال انا كرسي هو ذاك خذ النسخ رفع الحكم الى اشعار اخر مع بقائه مع بقاءه يعني لكن لكن النسخ استبدال حكم بحكم شوف تعالوا تروحوا ازاي كنت فجانة انك مش تمشي مشهور دي كله هاي يوم تعيقوا جنب له عشان مع التشعير انت هتجل للناس مع بقائه مع بقائه المتعباد من ثلوته و... الى اشعار اخر حتى يأتي الموعد يليق به نعم هل يقول له هو واعدوا لهم ما استطاعت من القوة ومن ربط الخير اليوم الخير ما يصلاش الحرب. ده ممكن يأتي ايام الخير اصلا فيها الحق يبقى عندنا القران سليم مفصول طيب اخبر مسلم وغيره من حديث عقب بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول وهو على المنبر واعد لهم ما استطاعته من قوه قال الا ان القوة الرمي وجاءت الا ان القوة الرمي من قبيل الغالب في عصره ان الرمي قوه ويبقى الرمي قوة كذلك انت مش شايف انت في اليوم المعمعة اللي كانت حصلت ضية القتل قتلوا بايه بالرمي وقف هناك على اخر اعمارة بعد ميت بعد متر وبيجيبها في الارناب يعني تمام كده طيب وحرص الصحابة الكرام على تلقي القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وفهمه وكان ذلك شرفا لهم إذ فمعين تفيد الصحابة على التلقي كان معلوما يعني إن عن مجلس من غاب عن مجلسه أتى في اليوم الثاني وسأل سأل الحاضرين أي شيء نزل بالأمس إن لم يتيسر له مقابلته يسأله قبل البلوس يقول له بالأمس نزل إيه فيأخذ ما نزل ثم يذهب به الى بيته فيقرأه على زوجه فيقرأه على صغاره ويوع... وبالترتيب هذا تلقوا القرآن تلقوه من فم النبي عليه الصلاة والسلام عذبا كما نسب طيب جلت ولا جلأني هو جلأ من فين هاي دي وقته مين يعير قال ألا إن القوة الرمي وحرص الصحابة الكرام على تلقي القرآن من النبي صلى الله عليه وحفظه وفهمه وكان ذلك شرفا له يبقى على الجلوس بين يدي النمى صلى كان شرفا له ومن اليوم الناس اللي لا يستطيعون شرف هذا لماذا لا يحرص الناس على هذا الشرف في هذه الأيام؟ فعلم القرآن شرف وقراءته شرف ومدارسته شرف. لماذا لا يحرص الناس على هذا الشرف؟ والله بيعن القرآن قال في في سورة الزخرف تستمسك بالذي أُوحى إليك إنك على صراط المستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل ذكر يعني شرف فلان ده ذكره من الناس طيب يعني سمعته طيب طيب السمعة الطيبة شرف ولا عار شرف لما بيقولوا فلان ده ابنه بسم الله ما شاء الله ختم القرآن حفظ يبقى بالنسبانه من قبى من الناس ولا فهو معره بغض وجه الناس ولا بيمشي كدوة هو مبسوط بيمشي هو في سرور الحرص على سماع القرآن شرف والحرص على تعلم علومه شرف والحرص على حفظه شرف وعلى فهمه شرف لأ اليوم الناس فرطوا في الشرف فرطنا في الشرف يعني تصور كده المسجد أيام الأزمة لما كان يقول له فاتبطارك المثل الأول فيكم واحد كتير لأن المسلم وخاصة المصري فيه صبغة العينات وخاصة المصري فيه صبغة العينات يقف قدام الطيارة بس كرامته مضاعش الكرامة عنده ما يعني عنده عزة يعني عزة عزة عزيزة بين الناس. غريبة عند الناس هو طبعه كده العلاجة. كان زمان يقول لك ممنوع لفكاف إلا بسوط البطاقة وكان ألا في المسجد يتحررش هو اللي جاي يصلي عندي أود اسمه يجوم ياخدوه وينفخوه، عشان يجبروه يعطي البطاقة تمام كده وفي الآخر يجب المسجد نقطص بره وفوقه تحته في كل مكان مهاب علي طيب لما معدش هاتف وطارد ايه اللي حصل الجوامع البقاء لله يعني لازم نلضرب عشان نشتغل ما لا احنا بنعوز بالله و, و, و ونسأله للنهار الا يعيد ما مضى اطلاقا بحالة تمتلك ازاي طب ما نرجع ما ياتي الساحة ما ياتي الساحة مرة تانية شوف اللي عندنا في القرآن صوت غافر صوت غافر مؤمن ألف رجل لا من نين من مصر من مصر طيب لما شاف الفرعنة بعزب واحد مسلم وقال الذي آمنا لا الآية اللي فيها وخلوني يكتم إيمانا أتقنون رجل أن يقول ربي الله تمام مش سابوه في حاله عذبوهم اخر لكن برضه مع, مع العذاب ظل على ايه للحق الحق طب سحرة فرعون لما رأوا ما اتى به موسى عليه السلام من المعجزات سجد فرعون قال لهم كده يعني كبير كده علكم قال سوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا أصلي بنكم في ذئب النخر دي تهديد دي يعني مكافاه طب هما قالوا له ايه خافوا رجعوا لا, لا, طيب. لا طيب اللي ما انما اعلم في خيل ابوك كفر شو قال له قالوا لا طيب انما تاخذي هذه العاده الا امننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا علينا سحب والله خير وقف. اللي معاك عمله عنااده ده عناد فين في الحق فالمسلم المصري طبعه كده مختلف عن كل مسلم العالم انه عنده مع عنده عناد الحق الحق ولو عملوا بالمستحيل برضه على الحق اعمل بقى انت عايز تعمل اعمل انت ترتيب طيب الشرف. لماذا لا عشرات حرصنا على على إيه؟ كده هو القرآن الكريم ده شرف أن أتعلمه طب أنا كبرت وأصبح عندي كده طبع ونقف بعد ما الكتاب والله ليس عيب إنه بعد الشيب بعد الشيء كتاب لما ألقى الله تعالى وفي, وفي جوفي من كلامه يبقى سبيل إلى أن يرحمني الله تباره وتعالى أنا بخطط أعمل كتاب الكبار كتاب الكبار السن نساء ورجال. اللي جاي اللي هو وشوا على الاخرة علينا خليه وشوا على الاخرة وحافظ نصار الصور نصار الصور جفائي يحفظ طب انا ضيعتي من الامل ده لماذا ده ويع ولتي انا ضيعتي من الامل ده انا ابوه معلمنيش طب معلم ابني علم ابني والكتاتيب بتفتح وتغلق ليه مش لاجي روات ولا لاجي همم الاباء ولا امهات لذلك الصحابة كان عندهم علم بأن الحرص على السماع شرف والحرص على التنكي شرف والحرص على الفهم شرف يا أخي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لما كان جالس منها سلامه الصحابة وانتوا حفظين الحديث وانا يسألهم سؤال قال إن من مشاء شجرة لا يسقط ورقوها وإنها نسل المؤمن سؤال نصلاً ثانياً بيحرك بعقول بي الصحابة فقالوا يعني زاهم في الوادي في الباري يابني يقول السدرة اللي هي نبغا يعني واللي يقول السمر اللي هي سمنة والقاعد يقولوا في الآخر قاعد يعني حدث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اللي يقول لابو يعني وقع في نفسي أنها نخلة دنقله مش أنا تقولها هو اللي بقاعد أما إنك لو أخبرت أبيك تسوي عند حمر النعم تساوي له كل ما في الدنيا من مال كانت له يعني الفهم عندما الموضوع الإنسان الفهم ويعبر به كأنها الدنيا كلها يعني شرف ما شرف وإننا اليوم بنتنقدر في الكلام بتاعنا في المجالس يقول ابن فلان في السنوات جاب 105% وابن فلان في الأزهر جاب 101% وابن فلان ده كله بالكامل شرفه لكن لما يقول ابن فلان عزه ست سنوات وختم القرآن كله يدفل في انتباهه عظيم سلام ليه؟ دارية منا ما عند أحد هكذا كان الصحابة الكرام قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا جد فينا لكن جد معناها كبر وعظم في عيونه مع أن المؤلف كان يعني كان اصولي ان هو يعني عقل ما فيها فاول صفحة الكتاب كان يشوف الحديث في اي في اي كتاب ويعجو اليه او يحيل الى كتاب مثلا يجابوا منه لكن لعل هذا شأن كثير من المؤلفين لو بروح يصور وحط طب ما معنى انا صورته وحطيت عقل ما فيها اني انا الحديث اني صدر فيه الكتاب او اول صفحة هم اه عقل فيها حتى انحي كتاب دراسة ان شاء الله من فيكو عنده همة كله خايف واحد عنده همة خلاص انتو الكل دي اول بحث في الكتاب شوف في الكتاب الحديث ده في اي كتاب اهو عن انس ربي الله عنه قال كان الرجل منا اذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا لي عن الاصل الحديث ومصدره ويقول مني انا هلين احسن بحث فيه مني انا هلين تشوف في الحديث في اي كتاب وتجيب لي الرواهي اللي في الحديث خاصة الروة الاعلى لو انا سأقول لي الله مرضى الحديث وانتباكم قال لي بصحة وضعف بصفحة واحدة يبقى انت كده اضفت بالكتاب اللي انت شاريه لما تلاقيه صحيح هتقول كذب دهوة بتاعة في, في, في الهامش والحديث صحيح في كتاب جزب ان ايته ضعيفا تقول والحديث لا اي كتاب جزب ان كان موضوعا تقول يبقى كده يبقى اضافنا الكتاب يبقى الدراسة اضافت الكتاب وبعد الدراسة ناخد الحواشرية اللي انت لما اعتها ونضمها في رسالة والمعهد يطبعها نعم اه جد فينا فقط در نعم لا ما هو هو هكذا جاءت أتى به صلى الكتاب هكذا أتى به كذلك على العمل بالقرآن والوقوف عند أحكامه ثم بكت بالتضعيف قال روي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا هو أشار إليه تحت أنه في مصنف عبد الرزاق. طيب قال وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه يبقى إذن الساعة خامل وقت عشان فانسي ما يوضعش أنا كده خلاص